أهلاً أنا ميغان أهلاً بكي وأنا هشام في السنة الأولى وأنا في السنة الثالثة هل اخترت تخصصك بعد؟ نعم أريد دراسة علم الاجتماع. وما هو تخصصك؟ انا أدرس الهندسة هل تسكنين في الجامعة؟ لا أعيش مع صديقتي في مسكن قريب من الجامعة وماذا عنك؟ انا أسكن في المدينة الجامعية يسرني التعرف عليك يا هشام؟ وأنا أيضا إلى اللقاء إلى اللقاء يختار اختار تخصص علم الاجتماع الهندسة عيش جامعة صديق صديقة مسكن قريب المدينة الجامعية